كيف نستعد للموت الاستعداد الحقيقي للموت أن نتوب من هذه الحياة أن نتوب من حياتنا ككل أن نتوب من نمط عيشتنا الذي نحياه أن نتوب من عيشتنا هذه من حياتنا هذه من طريقتنا هذه في التفكير، في الأكل والشرب، في النوم، في الإنفاق والمصاريف، في الكلام، أن نتوب من حياتنا ككل، أن نموت، تموت فينا الشهوات، أن تموت فينا الشهوات، تموت فينا الأهواء، تموت فينا الرغبات، تموت فينا الآمال العريضة، تموت فينا. الأفكار السيئة التي تدعو للخلود النتوب من الحياة مما يستعد به للموت انتهاز الفرص واغتنام الأوقات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها في أيام عمرنا ومضات نور فرص فوز لحظات نجاح أوقات منح هذه اللمحات هذه اللحظات هذه الأوقات إن لم تغتنم لعلها لا تعود